بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنبتدئ اليوم مستعينين بالله سائلين إياه العون والتوفيق بقراءة الجزء التاسع والعشرين مع تفسيره من المختصر في تفسير القرآن الكريم تفضل يا سورة الملك مكيه من مقاصد السورة اظهار كمال ملك الله وقدرته بعثا على خشيته وتحذيرا من عقابه التفسير تعاظم وكثر خير الله الذي بيده وحده الملك وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء الذي خلق <تصفيق> منكم أحسن وهو عزيز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 ولقد زينا أقرب السماء إلى الأرض بنجوم مضيئه، وجعلنا تلك النجوم شهبا ترجم بها الشياطين التي تسترق السمع فتحرقهم وهيئنا لهم في الآخرة النار المستعرة وللذين كفروا بربهم, وللذين كفروا بربهم يوم القيامة عذاب النار المتقدة وساء المرجع الذي يرجعون إليه إذا, إذا طرحوا في النار سمعوا صوتا قبيحا شديدا وهي تغلي مثل غليان المرجل تجام تميز من سألهم خزنتها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 قال الكفار لو كنا نسمع سماعا ينتفع به أو نعقل عقل من يميز الحق من الباطل ما كنا في جملة أصحاب النار كنا نؤمن بالرسل ونصدق بما جاء به ونكون من أصحاب الجنة فأقر على أنفسهم بالكفر والتكذيب فاستحقوا النار فبعدا لأصحاب النار إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم أغفرهم إن الذين يخافون الله في خلواتهم لهم مغفرة لذنوبهم ولهم ثواب عظيم وهو الجنة من فوائد الآيات في معرفة الحكمة من خلق الموت والحياه وجوب المبادرة للعمل الصالح قبل الموت حنق جهنم حنق جهنم على الكفار وغيظها غيرة لله سبحانه سبق الجن الإنس في ارتياد الفضائي وكل من تعدى حده منهم فإنه سيناله الرصد بعقاب طاعة الله وخشيته في الخلوات من أسباب المغفرة ودخول الجنة وأسروا قولكم أوجهر به إنه عليم بما بذلك الصدور وأخفوا أيها الناس كلامكم أو أعلنوه فالله يعلم إنه سبحانه عليم بما في قلوب عباده لا يخفى عليه شيء من ذلك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 هو الذي جعل لكم الأرض سهلة لينة لاستكن عليها فسيروا في جوانبها وأطرافها وكلوا من رزقه الذي أعد لكم فيها وإليه وحده بعثكم للحساب والجزاء أنتم من في السماء الأرض إلى أمنتم الله الذي في السماء أن يشق الأرض من تحتكم كما شقها من تحت قارون بعد أن كانت سهلة مذللة لاستكن عليها فإذا هي تضطرب بكم بعد استقرارها أم أمنتم الله الذي في السماء أن يبعث عليكم شجارة من السماء مثل ما بعثها على قوم الوط فستعلمون حين تعاينون عقاب إنذار لكم لكنكم لن تنتفعوا به بعد معاينة العذاب ولقد كذبت الأمم التي سبقت هؤلاء المشركين فنزل عليهم عذاب الله لما أصروا على كفرهم وتكذيبهم فكيف كان انكار عليهم لقد كان انكارا شديدا أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أولم يشاهد هؤلاء المكذبون الطير فوقهم مصطفا بعضها جنب بعض ما يمسكهن أن يقعن على الأرض إلا الله إنه بكل شيء بصير لا يخفى عليه منه شيء أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور لا جند لكم أيها الكفار يمنعكم من عذاب الله إِنْ أَرَادَ أن يعذبكم ليس الكافرون إِلَّا مخدوعين خَدَعَهُمُ الشيطان فاغتروا به امن أم هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل في عتو ونفور ولا أحد يرزقكم إن منع الله رزقه أن يصل إليكم فللحاصل أن الكفار تمادوا في العناد والاستكبار والامتناع عن الحق أفمن يمشي مكبا على وجهه أحدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يَمْشِي يمشي عَلَى على وجهه منكباً عَلَيْهِ وَهُوَ وهو المشرك أَمِ أم المؤمن الذي يمشي مستقيما على طريق مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئلة قليلا ما تشكرون قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين الله هو الذي خلقكم وجعل لكم أسماعا تسمعون بها وأبصارا تفسرون بها وقلوبا تعقلون بها قليلا ما تشكرونه على نعمه التي أنعم بها عليكم قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين الله هو الذي بثكم في الأرض ونشركم فيها لا أصنامكم التي لا تخلق شيئا وإليه وحده يوم القيامة تجمعنا للحساب والجزاء لا إلى أصنامكم فخافوه وعبدوه وحده ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقول المكذبون بالبعث استبعادا للبعث متى هذا الوعد الذي تعدنا يا محمد أنت وأصحابك إن كنتم صادقين في دعواكم أنه آت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 فلما, وجوه الذين كفروا كنتم به فلما حل بهم الوعد وعاينوا العذاب قريبا منهم وذلك يوم القيامة تغيرت وجوه الذين كفروا بالله فسودت ويقال لهم هذا الذي كنتم تطلبونه في الدنيا وتستعجلونه قل أرأيت من أهلك قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين هو الرحمن قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين مستنكرا عليهم أخبروني إن توفاني الله وتوفى من معي من المؤمنين فمن ينجي الكافرين من عذاب مؤلم لم ينجيهم منه أحد قل هو الرحمن فستعلمون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 علم النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه عندكم مخلقه مضمومة في احد مكسورة عنده اظهار علمي وخلقي يعني مكسورة معطوفة على علمي ماشي انا عندي مشكلة بضل. ماشي اكمل بسم الله الرحمن الرحيم نور فالقلب ما يسطر تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة أقسم الله بالقلم وأقسم بما يكتبه الناس بأقلامهم ما أنت يا رسول بما أنعم الله عليك به من النبوة مجنونا بل أنت بريء من الجنون الذي رماك به المشركون إن لك لثوابا على ما تعانيه من حمل الرسالة إلى الناس غير مقطوع ولا منة به لأحد عليك وإنك لعلى, وإنك لعلى الخلق العظيم العظيم الذي جاء به القرآن فأنت متخلق بما فيه على أكمل وجه فستبصر, فستبصر أنت ويبصر هؤلاء المكذبون عندما ينكشف الحق يتضح بأيكم الجنون إن ربك هو اعلم ضل عن سبيله وهو بالمهتدين إن ربك يهرس الرسول يعلم من انحرف عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إليها فيعلم أنهم من ضلوا عنها وأنك من اهتديت إليها فلا تطع المكذبين فلا تطع الرسول المكذبين بما جئت به. تمنوا لو لا ينتهم ولا طفتهم على حساب الدين فيلينون لك ويلاطفونك ولا تطع كل, مهين ولا تطع كل كثير الحلف بالباطل حقير بنميم كثير الاغتياب للناس كثير المشي بالنميمة بينهم ليفرق بينهم كثير المنع للخير معتد على الناس في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم كثير الآثام والمعاصي <تصفيق> غليظ جاف دعي في قومه لصيق لأجل أنه كان صاحب مال وأولاد تكبر عن الإيمان بالله ورسوله إذا تقرا عليه اياتنا قال هذه ما يسطر من خرافات الاولين سنضع علامة على انفه تشينه وتلازمه من فوائد الآيات اتصاف الرسول صلى الله عليه وسلم بأخلاق القرآن صفات الكفار صفات ذميمة يجب على المؤمن الابتعاد عنها وعن طاعة أهلها من أكثر الحلف هان على الرحمن ونزلت مرتبته عند الناس سنزعه إن إن اختبرنا هؤلاء المشركين بالقحط والجوع كما اختبرنا أصحاب الحديقة حين حلقوا ليقطعن ثمارها وقت الصباح مسارعين حتى لا يطعم منها مسكين يستفنوا ولم يستثنوا في يمينهم بقولهم إن شاء الله فأرسل الله إليها نارا فأكلتها وأصحابها فاكلتها واصحابها نيام لا, دفع... لا يستطيعون دفع النار عنها عنها فصاحت الصريه فاصبحت سوداء كالليل المظلم فنادى بعضهم بعضا وقت الصباح على إن كنتم قائلين اخرجوا مبكرين على حرثكم قبل مجيء الفقراء ان كنتم قاطعين ثمارها ثمارا فواصلوا وهم يتخافتون فساروا الى حرفهم مسرعين يحدث بعضهم بعضا بصوت منخفض يقول بعضهم, بعضهم لبعض لا يدخلن الحديقة عليكم اليوم مسكين وساروا اول الصباح وهم على منع ثمارهم عازمين قالوا فلما شاهدوها محترقه قال بعضهم لبعض لقد ضللنا طريقها بل نحن, بل نحن ممنوعون من جني ثمارها بما حصل منا من عزم على منع المساكين منها قال أفضلهم ألم اقل لكم لو لا تسبحون قال افضلهم الم اقل لكم حين عزمتم على ما عزمتم عليه من شرمان الفقراء منها هل لا تسبحون الله وتتوبون إليه قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين لأنفسنا حين عزمنا على منع الفقراء من ثمار حديقتنا فاقبلوا يتراجعون في كلامهم على سبيل العتب قالوا من الندم يا خسارنا إن كنا متجاوزين الحد بمنعنا الفقراء حقهم عسى ربنا, ان خيرا منها الى ربنا عسى ربنا أن يعوضنا خيرا من الحديقة إن إلى الله وحده راغبون نرجو منه العفو ونطلب منه الخير كذلك العذاب والعذاب الآخرة يعلمون مثل هذا العذاب بالحرمان من الرزق نعذب من عصانه والعذاب الآخرة أعظم لو كانوا يعلمون شدته ودوامه إن للمتقين الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه عند ربهم جنات النعيم يتنعمون فيها لا ينقطع نعيمهم افنجعل المسلمين, أفنجعل المسلمين كالكفار في الجزاء كما يزعم المشركون من اهل مكه ما لكم ايها المشركون كيف تحكمون هذا الحكم الجائر الاعوج أم لكم كتاب فيه تقرؤون المساواه بين المطوع والعاصي إن لكم, فيه إن لكم في ذلك الكتاب ما تتخيرونه لكم في الآخرة أم لكم علينا عهود مؤكدة بالايمان مقتضاها أن لكم ما تحكمون به لانفسكم سلهم أيهم بذلك سل أيها الرسول القائلين هذا القول أيهم كفيل به أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين أم لهم شركاء من دون الله يساوونهم في الجزاء مع المؤمنين فليأتوا بشركائهم هؤلاء إن كانوا صادقين فيما من أنهم مع المؤمنين في يوم عن ساقه السجود فلا يوم القيامة يبدو الهول ويكشف ربنا عن ساقه ويدعى الناس إلى السجود فيسجد المؤمنون ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون أن يسجدوا من فوائد الآيات منع حق الفقير سبب في هلاك المال تعجيل العقوبة في الدنيا من إرادة الخير بالعبد ليتوب ويرجع لا يستوي المؤمن والكافر في الجزاء كما لا تستوي صفاتهما ذليلة أبصارهم تغشاهم ذلة وندامة وقد كانوا في الدنيا يطلبوا منهم أن يسجدوا لله وهم في معافات مما هم فيه اليوم فتركني أيها الرسول ومن يكذب بهذا القرآن المنزل عليك سنسوقهم إلى العذاب درجة درجة من حيث لا يعلمون أن ذلك مكر بهم واستدراج لهم وأمهلهم زمنا ليتمادوا في إثمهم إن كيدي بأهل الكفر والتكذيب قوي فلا يفوتونني ولا يسلمون من عقابي هل تطلب منهم أيها الرسول ثوابا على ما تدعوهم إليه فهم بسبب ذلك يتحملون أمرا عظيما فهذا سبب إعراضهم عنك والواقع خلاف ذلك فأنت لا تطلبهم أجرا فما المانع لهم من اتباعك أم عندهم علم الغيب فهم يكتبون ما يحلو لهم من الحجج التي يحاجونك بها فاصلج كصاحب وهو واصبر أيها الرسول لما حكم به ربك من استدراجهم بالإمهال ولا تكن مثل صاحب الحوت يونس عليه السلام في التضجر من قومه إذ نادى ربه وهو مكروب في ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت لولا أن رحمة الله أدركته لنبذه الحوت إلى أرض خلاء وهو ملوم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فاختاره ربه فجعله من عباده الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليصدقونك بأبصارهم أما سنعوا ذكر ويقولون وإن يكاد الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله ليصرعونك بأبصارهم من شدة إحداد النظر إليك لما سمعوا هذا القرآن المنزل عليك ويقولون اتباعا لاهواهم ويقولون اتباعا لأهوائهم وإعراضا عن الحق إن الرسول الذي جاء به لمجنون وما هو وما القرآن المنزل عليك إلا موعظة, إلا موعظة وتذكيرا للإنس والجن سورة الحاقه مكية المقاصد الصورة حتمية وقوع العذاب تأكيد حتمية وقوع القيامة تأكيد للصدق القرآن ووعدا للمؤمنين بالفرحة ووعيدا للمكذبين بالحسرة التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم يذكر الله ساعة البعث التي تحق على الجميع. ثم يعظم أمرها بهذا السؤال أي شيء هي الحاقة؟ وما, وما أعلمك ما هذه الحقة كذب ثمود قوم صالح وعاد قوم هود بالقيامة التي تقرع الناس من شدة أهوالها فأما ثمود, فأما ثمود فقد أهلكهم الله بالصيحة التي بلغت الغاية في الشدة والهول وأما عاد فقد أهلكهم الله بريح شديدة البرد قاسية بلغت الغاية في القسوة عليهم سفر أعليم سبع أيام وتنمية أيام حصوما سفر القومة أرصى عنه أنهم أعجاز نقل خاوية أرسله الله عليهم مدة سبع ليال وثمانية أيام تفنيهم عن بكرة أبيهم فترى القوم في ديارهم هلكا مصروعين في الأرض كأنهم بعد إهلاكهم أصول نخل ساقطة على الأرض بالية فهل ترى لهم نفسا باقية بعد ما أصابهم من العذاب؟ من فوائد الآيات الصبر خلق محمود لازم للدعاة وغيرهم التوبة تجب ما قبلها وهي من أسباب اصطفاء الله للعبد ويجعله من عباده الصالحين يجعله عندكم التوبة تجب ما قبلها وهي من أسباب اصطفاء الله للعبد ويجعله من عباده الصالحين يعني الله يجعله تنوع ما يرسله الله على الكفار والعصام من عذاب دلالة على كمال قدرته وكمال عدله سبحانه وجاء فرعون ومن قبله من الأمم والقرى التي عذبت بقلب عليها سافلها وهم قوم لوط بالأفعال الخاطئة من الشرك والمعاصي فعصى رسول ربهم أخذة فعصى كل منهم رسوله الذي بعث إليهم وكذبوا فأخذهم الله أخذة زائدة على ما يتم به هلاكهم لم إن لما تجاوز الماء حده في الارتفاع حملنا من كنتم في أصلابهم في السفينة الجارية التي صنعها نوح عليه السلام بأمرنا فكان حملا لكم لنجعل السفينة وقصتها موعظة يستدل بها على إهلاك أهل الكفر وإن جاء أهل الإيمان وتحفظها أذن حافظة لما تسمع. فإذا نفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن نفخة واحدة وهي النفخة الثانية ورفعت الأرض والجبال فدقة دقة واحدة شديدة فرقت اجزاء الارض واجزاء جبالها فيوم يحصل ذلك كله تقع القيامة السماء وتشققت السماء يومئذ لنزول الملائكة منها، فهي في ذلك اليوم ضعيفة بعد أن كانت شديدة متماسكة. على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم والملائكة على أطرافها وحافاتها، ويحمل عرش ربك في ذلك اليوم العظيم ثمانية من الملائكة المقربين. في اليوم تعرضون أيها الناس على الله لا تخفى على الله منكم خافية أيا كانت بل الله عليم بها مطلع عليها. فَأَمَّنُوا أَوْطِيَ بِنَبَوٰهِ يَمِينَهُ يَقُولُ هَوَّ فهو يقول فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى كِتَابَ بِيَمِينِهِ فَهُوَ يقول من السرور إني, إني علمت في الدنيا وأيقنت أني مبعوث وملاق جزائي فهو في عيشة راضية فهو في عيشة مرضية لما يراه من النعيم الدائم في, في جنة الرفيعة المكان والمكانة ثمارها قريبة ممن يتناولها بما أسلفتم في الأيام الخالية يقال تكريما لهم كلوا واشربوا أكلا وشربا لا أذى فيه بما قدمتم من الأعمال الصالحات في الأيام الماضية في الدنيا وأما من أعطي كتاب فيقول يا من أعطي كتاب أعماله بشماله فيقول من شدة الندم يا ليتني لم أعط كتاب أعمالي لما فيه من الأعمال السيئة المستوجبة لعذابه ولم أدري ما حسابي ويا ليتني لم أعرف أي شيء يكون حسابي يا, يا ليت الموتة التي متها كانت الموتة التي لا أبعث بعدها أبدا ما عني مالي لم يدفع عني مالي من عذاب الله شيئا عني غابت عني حجتي وما كنت أعتمد عليه من قوة وجاه ويقال خذوه أيها الملائكة واجمعوا يده إلى عنقه ثم, ثم أدخلوه النار ليعاني حرها ثم في سلسلة سبعون ذراعا ثم أدخلوه في سلسلة طولها سبعون ذراعا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم, إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا على المسكين. ولا يحث غيره على إطعام المسكين. بعده. فليس, فليس له يوم القيامة قريب يدفع عنه العذاب. من فوائد الآيات المنة التي على الوالد منة على الولد تستوجب الشكر. طعام الفقير والحض عليه من أسباب الوقاية من عذاب النار. شدة عذاب يوم القيامة تستوجب التوقي منه بالإيمان والعمل الصالح. إلا وليس له طعام يطعمه الا من عصاره ابدان اهل النار لا ياكله الا الفاطلون لا ياكل ذلك الطعام الا اصحاب الذنوب والمعاصي فلا تبصر بما تبصرون. اقسم الله بما تشاهدون وما لا وأقسم بما لا تشاهدون انه لقول رسول كريم القرآن لكلام الله يطلوه على الناس رسوله الكريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وليس بقول شاعر لأنه ليس على نظم الشعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما وليس بقول كاهن فكلام الكهان أمر مغاير لهذا القرآن قليلا ما تتذكرون من رب ولكنه منزل من رب الخلائق كلهم ولو تقول, بعض ولو تقول علينا محمد بعض الأقاويل التي لم نقلها لن تقمنا منه وأخذنا منه بالقوة منا والقدرة ثم لقطعنا, منه ثم لقطعنا منه العرق المتصل بالقلب فليس منكم من يمنعنا منه فبعيد أن يتقول علينا من أجلكم وإنه من وان القرآن لموعظة للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وإنا نعلم أن, أن من بينكم من يكذب بهذا هذا القرآن وإنه لحسرة وإن التكذيب بالقرآن لندامة عظيمة يوم القيامة وإن القرآن له حق اليقين الذي لا مريت ولا ريب أنه من عند الله فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم فنزه أيها الرسول ربك عما لا يليق به واذكر اسم ربك العظيم سورة المعارج مكية من مقاصد السورة تأكيد وقوع العذاب على الكافرين والنعيم تأكيد وقوع العذاب على الكافرين والنعيم للمصدقين بيوم الدين التفسير بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذابه وقع من المشركين على نفسه وقومه بعذاب إن كان هذا العذاب حاصلا وهو سخرية منه وهو واقع يوم القيامة الكافرين ليس للكافرين بالله ليس لهذا العذاب من يرده من الله ذي العلو والدرجات والفواضل والنعم. تعود الملائكة وجوه إلي في يوم جل قدره خمسين ألف سنة. تصعد إليه الملائكة وجبريل في تلك الدرجات في يوم القيامة وهو يوم طويل نقداره خمسون ألف سنة. فصبر صبرا جميلا. فاصبر أيها الرسول صبرا لا جزع فيه ولا شكوى. إنهم يعلمون انهم يرون هذا العذاب بعيدا مستحيل الوقوع ونراه, قريباً ونراه نحن قريبا واقعا لا محاله يوم تكون السماء مثل المذاب من النحاس والذهب وغيرهما وتكون الجبال, وتكون الجبال مثل الصوف في الخفة ولا يسأل قريب حبيب قريبا عن حاله لأن كل واحد مشغول بنفسه من فوائد الآيات تنزيه القرآن عن الشعر والكهانة خطر, التوق... خطر التقول على الله والافتراء عليه سبحانه الصبر الجميل الذي يحتسب فيه الأجر من الله الصبر الجميل هو الذي يحتسب فيه الأجر من الله ولا يشكى لغيره عذاب يوم من يشاهد كل إنسان قريبه لا يخفى عليه ومع ذلك لا يسأل أحد أحدا لهول الموقف يود من استحق النار أن يقدم أولاده للعذاب بدلا منهم ويفتري بزوجته وأخيه ويفتري بعشيرته الأقربين منه الذين يقفون معه في الشدائد ويفتدي بمن في الأرض جميعا من الإنس والجن وغيرهما ثم يسلمه ذلك الافتداء وينقذه من عذاب النار ليس الأمر كما تمنى هذا المجرم إنها نار الآخرة تلتهب وتشتعل تفصل جلدة الرأس فصلا شديدا من شدة حرها واشتعالها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 وإذا أصابه ما يسر به من خصب وغنى كان كثير المنع لبذله في سبيل الله إلا المصلين, إلا المصلين فهم سالمون من تلك الصفات الذميمة الذين هم على, الذين هم على صلاتهم مواظبون لا ينشغلون عنها ويؤدونها في وقتها المحدد لها والذين في أموالهم حق معلوم والذين في أموالهم نصيب محدد مفروض يدفعونه للذي يسألهم ولذي لا يسألهم ممن حرم الرزق لأي سبب كان والذين يصدقون بيوم, الدين والذين يصدقون بيوم القيامه يوم يجازي الله كلا بما يستحقه والذين هم من عذاب ربهم مشرقون والذين هم من عذاب ربهم خائفون مع ما قدموا من أعمالهم الصالحتين الصالحة إن, الصالحة إن عذاب ربهم إن عذاب ربهم مخوف لا يمنه عاقل والذين هم لفروجهم حافظون بسترها وإبعادها عن الفواحش إلا, على أزواجهم أو ما ملكت فإنهم غير ملومين إلا من زوجاتهم أو ما ملكوا من الإماء فإنهم غير ملومين في التمتع بهن بالوطء فما دونه فمن, فمن طلب الاستمتاع بغير ما ذكر من الزوجات والإماء فأولئك هم المتجاوزون لحدود الله والذين هم لما تمن عليهم من الأموال والأسرار وغيرهما ولعهودهم التي عاهدوا عليها الناس حافظون لا يخونون أماناتهم ولا ينقضون عهودهم والذين هم والذين هم قائمون بشهادتهم على الوجه المطلوب لا تؤثر قرابة ولا عداوة فيها والذين هم على صلاتهم يحافظون بأدائها في وقتها وبطهارة وطمأنينة لا يشغلهم عنها شاغل أولئك, أولئك الموصوفون بتلك الصفات في جنات المكرمون بما يلقونه من النعيم المقيم والنظر إلى وجه الله الكريم فما فما من الذي جرها هؤلاء المشركين من قومك أيها الرسول حواليك مسرعين إلى التكذيب, التكذيب بك؟ محيطون بك عن يمينك وشمالك جماعات جماعات. أيأمل كل واحد منهم أن يدخله الله جنة النعيم يتنعم بما فيها من النعيم المقيم وهو باق على كفره. كلا إنا خلقناهم من يعلمون أقسم الله ليس الأمر كما تصوروا إنا خلقناهم مما يعرفونه فقد خلقناهم من ماء حقير فهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فكيف يتكبرون فلا أقسم برب المشارج والنظامرين أقسم الله برب مشارق الشمس مشارق الشمس والقمر إننا لقادرون من فوائد الآيات شدة عذاب النار حيث يود أهل النار أن ينجوا منها بكل وسيلة مما كانوا يعرفونه من وسائل الدنيا الصلاة من أعظم ما تكفر به السيئات في الدنيا ويتوقع بها ويتوقع بها من النار للآخرة الخوف من عذاب الله دافع للعمل الصالح. <تصفيق> على تبديلهم بغيرهم ممن يطيع الله ونهلكهم لا نعجز عن ذلك ولسنا بمغلوبين متى أردنا أهلاكهم وتبديلهم بغيرهم؟ فذلهم فذلهم يخوض ويلعب الذي فتركهم أيها الرسول يخوض في ما هم فيه من الباطل والضلال ويلعب في حياتهم الدنيا إلى أن يلاقوا يوم القيامة الذي كانوا يوعدون به في القرآن. يوم يخرجون من الأبدات سراعا كأنهم إلى يوم يخرجون من القبور سراعا كأنهم إلى علم يتسابقون خاشعا أذا صارهم ترهبهم لله وقد ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ذليلة أبصارهم تغشاهم ذلة ذلك هو اليوم الذي كانوا يعدون به في الدنيا وكانوا لا يبالون به سورة نوح مكية من مقاصد السورة صبر الدعاة وجهادهم في الدعوة من خلال قصة نوح تثبيتا للمؤمنين وتهديدا للمكذبين التفسير بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا سنحا إلى قومي أهلا للقوم دين قبل أن يأتيهم نبعتنا نوحًا إلى قومه يدعوهم ليخوّف قومه من قبل أن يأتيهم عذاب موجع بسبب ما هم عليه من الشرك بالله. <تصفيق> قال نوح لقومه يا قوم إني لكم منذر بين الإنذار من عذاب ينتظركم إن لم تتوبر إلى الله. أن ومقتضى إنذاري لكم أن أقول لكم وعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتقوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأعطيعوني فيما آمركم به يوفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل المسمى إن أجل الله لجاء وإنكم إن تفعلوا ذلك يغفر الله لكم من ذنوبكم ما لا يتعلق بحقوق العباد ويطل أمد أمتكم في الحياة إلى وقت محدد في علم الله تعمرون الأرض ما استقمتم على ذلك إن الموت إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون لبادرتم إلى الإيمان بالله والتوبة مما أنتم عليه من الشرك والضلال وَلَرْبِ إِنِّي لَعَرْضُ قَوْلِهِ أَيْلًا قال نوح يا رب إني دعوت قومي إلى عبادتك وتوحيدك ليلا ونهارا باستمرار فلم, فلم تزدهم دعوتي لهم إلا نفورا وبعدا مما أدعوهم إليه وإني كلما دعوتهم لأغفرهم جعلوا أصابعهم في أدانهم واستوشوا في أدانهم وإني كلما دعوتهم إلى ما فيه سبب غفران ذنوبهم من عبادتك وحدك ومن طاعتك وطاعة رسولك سد آذانهم بأصابعهم ليمنعوها من سماع دعوتي وغطوا وجوههم بثيابهم حتى لا يروني واستمروا على ما هم عليه من الشرك وتكبروا عن قبول ما أدعوهم إليه والإذعان له ثم إني دعوهم يا رب ثم إني يا رب دعوتهم على على نية ثم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا ثم إني رفعت لهم صوتي بالدعوة وأسررت إسرارا خفيا ودعوتهم بصوت منخفض منوعا لهم أسلوب دعوتي فقلت استغفروا ربهم إنهم كانوا فاروا وقلت لهم يا قوم اطلبوا المغفرة من ربكم بالتوبة إليه إنه سبحانه كان غفارا لذنوب من تاب إليه من عباده من فوائد الآيات خطر الغفلة عن الآخرة عبادة الله وتقواه سبب لغفران الذنوب الاستمرار في الدعوة وتنويع أساليبها حق واجب على الدعاة فإنكم إن فعلتم ذلك ينزل الله عليكم المطر متتابعا كلما احتجتم إليه فلا يصيبكم قحط ويغطيكم ويعطيكم بكثرة أموالا وأولادا ويجعل لكم بساتين تأكلون من ثمارها ويجعل لكم أنهارا تشربون منها وتسكون زروعكم ومواشيكم ما شأنكم يا قوم لا تخافون عظمة الله حيث تعصونه دون مبالاة وقد خلقكم طورا بعد طور من نطفة في فمضغة فمضغه. سبع ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات، سماء فوق سماء، سماء فوق سماء؟ وجعل القمر في السماء الدنيا منهن ضياء لأهل الأرض وجعل الشمس مضيئة. والله خلقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم من تراب ثم أنتم تتغذون بما تنبته لكم.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 قال نوح قال نوح يا رب ان قومي عصوني فيما أمرتهم به من توحيدك وعبادتك وحدك واتبع السفلة منهم رؤساءهم الذين انعمت عليهم بالمال والولد فلم يزدهم ما انعمت به عليهم الا ضلاله ومكر الاكابر منهم مكرا عظيما بتحريشهم سفلتهم على نوح وقالوا وقال لأتباعهم لا تتركوا عبادة آلهتكم ولا تتركوا عبادة أصنامكم ود ولا سواع ولا, سوا ولا يغوث ولا يعوق ولا نسر فنأضلوا بأصنامهم هذه كثيرا من الناس ولا تزد يا رب الظالمين لأنفسهم بالإصرار على الكفر والمعاصر إلا ضلالا عن الحق بسبب خطيئاتهم التي اغتكبوها أغرقوا بالطوفان في الدنيا فأدخلوا النار بعد موتهم مباشرة فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ينقذونهم من الغرق والنار وقال نوح لما أخبره الله أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن يا رب لا تترك على الأرض من الكافرين أحدا يدور أو يتحرك إن ربنا انت تتركهم وتمهلهم يضل عبادك المؤمنين ولا يلد إلا صاحب فجور لا يطيعك وشديد كفر لا يشكرك على نعمك رب لي ذنوبي واغفر لي واغفر لمن دخل بيتي مؤمنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي إلا هلاكا وخسرانا من فوائد الآيات الاستغفار سبب لنزول المطر وكثرة الأموال والأولاد دور الأكابر في أضلال الأصاغر ظاهر المشاهد الذنوب سبب للهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة نقف نتوضأ نصلي نعود إن شاء الله Thank okay. you. आप बंद करके बोलते हैं मिलने हैं بدور, بدور. انقل اني بدور لا كنت اسال انه فيه ولا ما فيه بس هو سأل له قالوا فيه يوم بعد العصر ها ما تنسوش خلاص شاء الله نص ساعه <تصفيق> لا انت ما تخلص على راحتك تعال يعني 4 ونص نكون خلصين 4 ونص بالضبط عشان خلص الشيخ عبد الشكور بعطي يومين كيف نظامو بالدروس خفيف رمضان يا عمر عمر ارميها في زباله حبيبي هاي ما في زباله هذا مسجد مسجد هذا مش داركم المشايخ الله بسم الله الله. استخبر الله. استخبر الله. بسم الله سوره الجن مكيه من مقاصد الصوره تصديق نزول القران وانه من عند الله من خلال ايمان الجن به وابطال مزاعم المشركين فيهم التفسير بسم الله الرحمن الرحيم قل لي ايها الرسول لامتك اوحى الله الي أنه استمع إلى قراءة للقران جماعه من الجن ببطن نخله فلما رجعوا الى قومهم قالوا لهم اننا سمعنا كلاما مقروئا معجبا في بيانه وفصاحته <تصفيق> هذا الكلام الذي سمعناه يدل على الصواب في الاعتقاد والقول والعمل فامنا به ولن نشرك بربنا الذي انزله احده و امنا بانه تعالى عظمه ربنا وجلاله ما اتخذ زوجه ولا ولدا كما يقول المشركون فانه اللَّهِ وَإِنَّهُ وانه كان ابليس يقول على الله قولا منحرفا بالنسبه من الزَّوْجَةِ والولد اليه سبحانه وان من شيخ ناصر شيخ ناصر تعال معلش ايش سؤالك انا لاني كنت مستعجل ايش ايش ايش هو انا لما كنت مستعجل بدي نغش أ... هو مثلا في فيان مثلا في بلدك فقير بتاخذ ولا لا اذا لا تعطيها في بلدك اللي انت فيها زكاه بدن هذه ماشي اللي في بلدك في البيت مع عايش معك في البيت هو ايش ايش مثلا أحو. أحو. هل يمكنك ان تتزوج من هنا او ان تقول انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول تقول اي اربعه وان انه كان قول سفيهنا والله شطط من الانس والجن لا يقولون وانه كان ابليس يقول على الله قولا منحرفا من نسبة الزوجة والولد إليه سبحانه وان وان ان لم تقول الينس والجن على الله كبيرا وان حسبنا ان المشركين من الانس والجن لا يقولون الكذبه حين كانوا يزعمون أن له صاحبة وولدا فصدقنا قولهم تقليدا لهم وَأَنَّهُمْ كان رجال مِنَ الإنس يعودون مِنَ الْجِنِّ كان في الجاهلية رجال من الإنس يستجيرون برجال من الجن عندما ينزلون بمكان مخوف فيقول أحدهم أعوذ بسيدي هذا الوادي من شر صفهاء قومه فازداد رجال الإنس خوفا ورعبا من رجال الجن وان الانس ظنوا كما ظننتم, كما ظننتم أن أيها الجن أن الله لن يبعث احدا بعد موته للحساب والجزاء وان طلبنا خبر السماء فوجدنا السماء ملئت حرسا قويا من الملائكه يحرسونها من استراق السمع الذي كنا نقوم به وملئت نارا مشتعله يرمى بها كل من يقرب السماء وأن كنا نقعد منها وقع للسمع فمن يستمع فأنا يجب له شهاد الرصال وأن كنا في السابق نتخذ من السماء مواقع نستمع منها ما يتداوله الملائكة فنخبر به الكهنة من أهل الأرض وقد تغير الأمر فمن يستمع مننا الآن يجد نارا مشتعلة معدة له فإذا اقترب أرسلت عليه فاحرقته. وأن وأن معشر الجن وأن لا نعلم ما سبب هذه الحراسة الشديدة أريد شر باهل الأرض ام أن الله أراد بهم خيرا فقد انقطع عنا صبر السماء وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا فروا وأن معشر الجن منا المتقون الأبرار ومنا منهم كفار وفساق كنا اصنافا مختلفة وأهواء متباينه وأن نظرنا أن الله في الأرض لن نفوت الله سبحانه إذا أراد بنا أمرا ولن نفوته هربا لإحاطته بنا ولا وأن لما سمعنا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف نقصا لحسناته ولا إثما يضاف إلى أتامه السابقة من فوائد الآيات تأثير القرآن البالغ في من يستمع إليه بقلب سليم الاستغاثة بالجن من الشرك بالله ومعاقبة فعله بضد مقصوده في الدنيا. بطلان الكهانة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. من أدب المؤمن أن لا ينسب الشر إلى الله. وأن منا المسلمون المنقادون لله بالطاعة ومنا الجائرون عن طريق القصد والاستقامة. فمن خضع لله بالطاعة والعمل الصالح فأولئك الذين قصد الهدايه والصواب. وأما, وأما الجائرون عن طريق القصد والاستقامة فكانوا لجهنم حطبا توقد به مع أمثالهم من الإنس. وأنه على الطريق وكما أوحى إليه. أنه استمع نفر من الجن أوحى إليه أنه لو استقام الجن والإنس على طريق الإسلام وعملوا بما فيه لسقاهم الله ماء كثيرا وأمدهم بنعم متنوعة اختبرهم فيه ايشكرون نعمة الله ام يكفرونها ومن يعرض عن القرآن وعما فيه من المواعظ يدخله ربه عذابا شاقا لا يستطيع تحمله وأن المساجد له سبحانه لا لغيره فلا تدعوا مع الله فيها احدا فتكون مثل اليهود والنصارى في كنائسهم وبيعهم وأنه لما قام عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم يعبد ربه ببطن نخلة كاد الجن يكونون متراكمين عليه من شدة الزحام عند سماعهم قراءته للقرآن. ولا يا رسول لأولئك المشركين إنما أدعو ربي وحده ولا أشرك به غيره في العبارة كائنا من كان. قل لهم إني لا أملك لكم دفع ضر قدره الله عليكم ولا أملك الجلب نفع منعكم الله إياه قل لهم لن ينجيني من الله أحد إن عصيت ولن أجد من دونه ملتجأ أن ألجأ إليه الا <تصفيق> لكن الذي املكه أن ابلغكم ما امرني الله بتبليغه إليكم ورسالته التي بعثني بها إليكم ومن يعصي الله ورسوله فإن مصيره دخول نار جهنم خالدا مخلدا فيها لا يخرج منها أبدا حتى إذا يوما يوعدون فسيعلمون من ناصرا ولا يزال الكفار على كفرهم حتى إذا عاينوا يوم القيامة ما كانوا يوعدون به في الدنيا من العذاب حين سيعلمون من أضعف ناصرا وسيعلمون من أقل أعوانا. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المنكرين للبعث لا أدري أقريب ما تعدون من العذاب أم أن له أجلا لا يعلمه إلا الله هو سبحانه عالم الغيب كله لا يخفى عليه منه شيء فلا يطلع على غيبه أحدا بل يبقى مختصا بعلمه إلا من ارتضى رسول بين يديه قدره الوصى الا من ارتضاه سبحانه من رسول فانه يطلعه على ما شاء ويرسل من بين يدي الرسول حرسا من الملائكة يحفظونه حتى لا يطلع غير الرسول على ذلك يعلم ان قد ابدوا سرائرهم واحاط بما لديهم رجاء أن يعلم الرسول أن الرسل من قبله قد بلغوا رسالات ربهم التي أمرهم بتبليغها لما أحاطه الله به من العناية أو لما أحاطه الله به من العناية وأحاط الله بما لدى الملائكة ورسل علما فلا يغفى عليه من ذلك شيء وأحصى عدد كل شيء فلا يغفى عليه سبحانه شيء من فوائد الآيات الجور سبب في دخول النار أهمية الاستقامة في تحصيل المقاصد الحسنة حفظ الوحي من عبث الشياطين سورة المزمل مكية من مقاصر السورة ذكر الزاد الروحي للدعاة في مواجهة الشدائد ومصاعب الحياة تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم وتوعدا للمكذبين به التفسير بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل يا أيها المتلفف بثيابه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قل قليلا صل بالليل إلا قليلا منه صلي نصفه إن شئت أو صلي أقل من النصف قليلا حتى تصل للثلث أو زد عليه أو زد عليه أو زد عليه حتى تبلغ الثلثين وبين القرآن إذا قرأته وتمحل في قراءته إنا سنلقي عليك أيها رسول القرآن وهو قول ثقيل لما فيه من الفرائض والحدود والأحكام والآداب وغيرها إن, الليل وطر وطر وطر وطر إن ساعات الليل هي أشد موافقة للقلب مع القراءة وأصوب قولا إن لك في النهار تصرفا في أعمالك فتنشغل بها عن قراءة القرآن فصل بالليل واذكر الله بأنواع الذكر وانقطع إليه سبحانه انقطاعا بإخلاص العبادة له رب المشرق, بلا إلا إلا إلا هو هو رب المشرق ورب المغرب لا معبود بحق إلا هو فاتخذه وكيلا تعتمد عليه في أمورك كلها. أصبر على ما يقولون هجرهم هديا. أصبر على ما يقوله المكذبون من الاستهزاء والسب وهجرهم هجرا لا أذية فيه. ربنا يغذينا ونعمت يوم هيلهم قليلا ولا تهتم بشان المكذبين أصحاب التمتع بملذات الدنيا وتركني وإياهم وانتظرهم قليلا حتى يأتيهم أجلهم إن لدينا في الآخرة قيودا ثقيلة ونارا مستعرة وطعاما تغص به الحلوق لشدة مرارته وعذابا موجعا زيادة على ما سبق. الأرض ذلك العذاب حاصل للمكذبين يوم تضطرب الأرض والجبال وكانت الجبال رملا سائلا متناثرا من شدة هوله إِنَّا إِلَى وإنا بعثنا إليكم رسولا شاهدا على أعمالكم يوم القيامه مثلما أرسلنا إلى فرعون رسولا هو موسى عليه السلام فعصى فرعون الرسول المرسل إليه من ربه فعاقبناه عقابا شديدا في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بعذاب النار فلا تعصوا أنتم رسولكم فيصيبكم ما أصابه, ما أصابه. فكيف تمنعون أنفسكم وتقوها إن كفرتم بالله وكذفتم رسوله يوما شديدا طويلا يشيب رأس الأولاد الصغار من شدة هوله وطوله السماء, من السماء متشققة من هوله كان وعد الله مفعولا لا محالة إن هذه انتهى بنا الى ربي سلينا ان هذه الموعظه المشتمله على بيان ما في يوم القيامه من هول وشده تذكره ينتفع بها المؤمنون فمن فمن شاء اتخاذ طريق الموصل إلى ربه اتخذه من فوائد الآيات أهمية قيام الليل وتلاوة القرآن وذكر الله والصبر للدعية إلى الله فراغ القلب في الليل له أثر في الحفظ والفهم تحمل التكاليف يقتضي تربية صارمه الترف والتوسع في التنعم يصد عن سبيل الله o وما تقدم رئة من خير تجدوه عند الله هو غيره وأعوان أدرا ربك أيها الرسول يعلم أنك تصلي أقل من ثلثي الليل تاره وتقوم نصفه تاره وثلثه تارة وتقوم طائفة من المؤمنين معك والله يقدر الليل والنهار ويحصي ساعاتهما علم سبحانه أنكم لا تقدرون على إحصاء وضبط ساعاته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 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المتغشية بثيابه وهو النبي صلى الله عليه وسلم انهض وخوف من عذاب الله وعظم ربك وطهر نفسك من الذنوب وثيابك من النجاسات وابتعد عن عبادة الأوثان ولا تمن على ربك بأن تستكثر عملك الصالح قوله لله على ما تلاقيه من الاذى فاذا نفخ في القرن النفخه الثانيه فذلك اليوم, فذلك اليوم, فذلك اليوم فذلك اليوم يوم شديد على الكافرين بالله وبرسله غير سهل اتركني أيها الرسول ومن خلقته وحيدا في بطن أمه دون مال أو ولد وهو الوليد بن المغيرة وجعلت له مالاً, مالا كثيرا وجعلت له بنين حاضرين معه ويشهدون المحافل معه لا يفادقونه لسفر لكثرة ماله وبسط له في العيش والرزق والولد بسطا ثم يطمع, ثم يطمع مع كفره بي ان أزيده بعدما أعطيته من ذلك كله كلا إنه كان ليس الأمر كما تصور إنه كان معاندا لآياتنا من منزلة على رسولنا مكذبا بها سأكلفه مشقة من العذاب لا يستطيع تحمل تحملها إنه فكر هذا الكافر الذي أنعمت عليه بتلك النعم فكر فيما يقوله في القرآن لإبطاله وقدر ذلك في نفسه من فوائد الآيات المشقة تجلب التيسير وجوب الطهارة من الخبث الظاهر والباطن الإنعام على الفاجر استدراج له وليس إكرامه فلعن وعذب كيف قدر ثم لعن وعذب كيف قدر ثم, ثم اعاد النظر والتروي فيما يقول ثم, ثم قطب وجهه وكلح حين لم ح... ثم قطب وجهه وكلح حين لم يجد ما يطعن به في القرآن أدبر ثم ادبر عن القرآن واستكبر عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها إلا قال ليس هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله بل هو سحر يرويه عن غيره سأدخل هذا الكافر طبقة من طبقات النار وهي سقر يقاسي حرها وما أدراد ما وما أعلمك يا محمد ما سقر لا تبقي شيئا من المعذب فيها إلا أتت عليه ولا تتركه ثم يعود كما كان ثم تأتي عليه وهكذا دواليك عليك شديدة الإحراق والتغيير للجلود عليها تسعة عشر, عليها تسعة عشر ملكا وهم خزانتها وما النار إلا ملائكة فلا طاقة للبشر بهم وقد كذب أبو جهل حين ادعى وقد كذب أبو جهل حين الدعى أنه وقومه يقدرون على البطش بهم ثم يخرجون من النار وما جعلنا عددهم هذا إلا اختبارا للذين كفروا بالله ليقولوا ما قالوا فيضاعف عليهم العذاب وليتيقن اليهود الذين أعطوا التوراة والنصارى الذين أعطوا الانجيل حين نزل القرآن مصدقا لما في كتابيهم وليزداد المؤمنين المؤمنون إيمانا عندما يوافقهم أهل الكتاب ولا يرتاب اليهود والنصار والمؤمنون وليقول المترددون في الإيمان والكافرون أي شيء أراده الله بهذا العدد الغريب مثل إضلال منكر هذا العدد وهداية المصدق به يضل الله من شاء أن يضله ويهدي من شاء أن يهديه وما يعلم جنود ربك من كثرتها إلا هو سبحانه فليعلم بذلك أبو جهل القائل أما أما لمحمد أعوان إلا تسعة, أما لمحمد أعوان إلا تسعة عشر استخفافا وتكذيبا ومن النار إلا تذكيرة للبشر يعلمون بها عظمة الله سبحانه <تصفيق> ليس القول كما يزعم بعض المشركين أنه يكفي أصحابه خزنة جهنم حتى يكفي خزنة جهنم حتى يجهض حتى يجهضهم عنها أقسم الله بالقمر وأقسم بالليل حين وله وأقسم بالصبح إذا أضاء إن نار جهنم لإحدى البلايا العظيمة ترهيبا وتخويفا للناس شاء منكم من شاء منكم أيها الناس أن يتقدم بالإيمان بالله والعمل الصالح أو يتأخر بالكفر والمعاصي كل نفس بما كسبت كل نفس بما كسبته من الأعمال مأخوذة ما فإما أن توبقها أعمالها واما ان أن تخلصها وتنقذها من الهلاك إلا المؤمنين فإنهم لا يؤخذون بذنوبهم بل يتجاوز عنها لما لهم من عمل صالح في وهم يوم القيامة في جنات يسال بعضهم بعضا عن الكافرين الذين اهلكوا انفسهم بما عملوا من المعاصي يقولون لهم ما ادخلكم في جهنم فيجيبهم الكفار قائلين لم نكن من الذين يؤدون الصلاه الواجبه في الحياة الدنيا ولم نكن نطعم الفقير مما اعطانا الله وكنا مع أهل الباطل ندور معهم أينما داروا ونتحدث مع أهل الضلال والغواية وكنا نكذب بيوم الجزاء وتمادينا في التكذيب به حتى جاءنا الموت فحال بيننا وبين التوبة من فوائد الآيات خطورة الكبر حيث صرف الوليد بن المغيرة عن الإيمان بعدما تبين له الحق مسؤولية الإنسان عن أعماله في الدنيا والآخرة عدم إطعام المحتاج سبب من أسباب دخول النار فما تنفعهم, من فما تنفعهم يوم القيامة وساطة الشافعين من الملائكة والنبيين والصالحين لأن من شرط قبول الشفاعة الرضا عن المشفوع فما عن أي شيء جعل هؤلاء المشركين معرضين عن القرآن حمر كانهم في اعراضهم ونفورهم منه حمر وحش شديدة النفور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 ليس الأمر كذلك بل استببوا في تماديهم في الضلالهم أنهم لا يؤمنون بعذاب الآخرة فبقوا على كفرهم ألا إن هذا القرآن موعظة وتذكير فمن شاء ذكره فمن شاء أن يقرأ القرآن ويتعظ به يقرأه وتعظى به ومن يذكرون إلا أن شاء الله هو أهل التقو ما يتعظون إلا أن يشاء الله أن يتعظوا هو سبحانه أهل لأن يتقى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأهل لأن يغفر ذنوب عباده إذا تابوا إليه سورة القيامة مكية من مقاصد السورة إظهار قدرة الله على جمع خلق الإنسان وبعثه التفسير بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة أقسم الله بيوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين ولا أقسم بالنفس وأقسم بالنفس الطيبة التي تلوم صاحبها على التقصير في الأعمال الصالحة وعلى فعل السيئات أقسم بهذه الأمرين ليبعثن الناس للحساب والجزاء <تصفيق> أيظن الإنسان أن ألا لن نجمع عظامه بعد موته للبعث بلاء بلا نقدر مع جمعها على إعادة أطراف أصابعه خلقا سويا كما كانت. بل يريد الإنسان سويا جوالنا. بل بإنكاره أن يستمر على فجوره مستقبلا دون مستقبلا دون أرادع. يسأل, قيانا يوم قيانا. يسأل على وجه الاستبعاد عن يوم القيامة متى يقع. فإذا, البصر فإذا تحير البصر واندهش حين يرى كان يكذب به وذهب ضوء القمر وجمع, وجمع جرم الشمس والقمر يقول الإنسان الفاجر في ذلك اليوم أين الفرار كلا لا لا ترار في ذلك اليوم ولا ملجأ يلجأ إليه الفاجر ولا معتصم يعتصم به إلى ربك, إلى ربك أيها الرسول في ذلك اليوم المرجع والمصير للحساب والجزاء الإنسان بما قدم يخبر الإنسان في ذلك اليوم بما قدم من اعماله وبما أخر منها بل الإنسان, على نفسه بل الإنسان شاهد على نفسه حيث تشهد عليه جوارحه بما اكتسبه من إثم ولو جاء بأعذار يجادل بها عن نفسه أنه ما عمل سوءا لم تنفعه لا تحرك أيها الرسول لسانك بالقرآن متعجلا أن ينفلت منك إن علينا أن نجمعه لك في صدرك وإثبات قراءته على لسانك فإذا أتم جبريل قراءته عليك فأنصت إلى قراءته واستمع ثم إن, علينا ثم إن علينا تفسيره لك من فوائد الآيات مشيئة العبد مقيرة بمشيئة الله حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظ ما يوحى إليه من القرآن وتكفل الله له بجمعه في صدره وحفظه كاملا فلا ينسى منه شيئا كلا ليس الأمر كما ادعيتم من استحالة البعث فأنتم تعلمون أن القادر على خلقكم ابتداء لا يعجز عن أحيائكم بعد موتكم لكن سبب تكذيبكم بالبعث هو حبكم للحياة الدنيا سريعة لانقضاء وترككم للحياة الآخرة التي طريقها القيام بما أمركم الله به من الطاعات وترك ما نهاكم عنه من المحرمات وجوه أهل الإيمان والسعادة في ذلك اليوم بهية لها نور ناظرة إلى ربها متمتعة بذلك ووجوه أهل الكفر والشقاء في ذلك اليوم عابسة توقن أن ينزل بها عقاب عظيم وعذاب أليم إلا اذا ليس الأمر كما يتصور المشركون من أنهم إذا ماتوا لا يعذبون فإذا وصلت نفس أحدهم اعالي صدره وقال بعض الناس لبعض من يرقي هذا لعله يشفى وأيقن من في النزع شينئذ أنه فراق الدنيا بالموت واجتمعت الشدائد عند نهاية الدنيا وبداية الآخرة إذا حصل ذلك يساق الميت إلى ربه فلا صدق الكافر بما جاء به رسوله ولا صلى لله سبحانه ولكن كذب ولكن كذب بما جاءه به رسوله وأعرض عنه ثم ذهب هذا الكافر إلى أهله يختال في مشيته من الكبر فتوعد الله الكافر بأن عذابه قد وليه وقرب منه ثم أعاد الجملة على سبيل التأكيد فقال ثم أولى لك فأولى أيظن الإنسان أن الله تاركه مهملا دون أن يكلفه بشرع ألم يكن, من من ألم يكن هذا الإنسان يوما نطفة من مني يصب في الرحيم ثم كان, على يخلق ثم كان بعد ذلك قطعة من دم جامد ثم خلقه الله وجعل خلقه سويا فجعل من جعل من جنسه النوعين الذكر والأنثى <تصفيق> أليس الذي خلق الإنسان من نطفة فعلقه بقادر على إحياء الموتى للحساب والجزاء من جديد بلا إنه لقادر صورة الإنسان مكية من مقاصد الصورة تذكير الإنسان بأصله وحكمة خلقه ومصيره في الدارين وإظهار نعيم الجنة تثبيثا للمؤمنين ودعوة للكافرين التفسير بسم الله الرحمن الرحيم هل أتعرضنا من الذكر لم يكن شيئا قد مر على الإنسان دهر طويل كان فيه معذوم لا ذكر له.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 إن بينا له على السنه رسلنا طريق الهدايه فاستبانت له بذلك طريق الضلال فهو بعد ذلك إما أن يهتدي للصراط المستقيم فيكون عبدا مؤمنا شكورا لله واما أن يضل عنها فيكون عبدا كافرا جحودا لايات الله ولما بين الله نوعي المهتدي والضال بين جزائهما فقال ان من إن اعددنا للكافرين بالله وبرسله برسله سلاسل يسحبون بها في النار واغلالا يغلون بها فيها ونارا مستعره إن إن المؤمنين المطيعين لله يشربون يوم القيامة من كأس خمر مملوءة ممزوجة بالكافور لطيب رائحته من فوائد الآيات خطر حب الدنيا والإعراض عن الآخرة ثبوت الاختيار للإنسان وهذا من تكريم الله له النظر لوجهه النظر لوجه الله الكريم من أعظم النعيم يشرب عباد الله هذا الشراب المعد لأهل الطاعة هو من عين سهلة التناول غزيرة لا تنضب يروى بها عباد الله يسيلونها ويجرونها أين شاء ينفون بالنذي أين يونا كان شره مستطيرا الصفات العباد الذين يشربونها أنهم يفون بما ألزموا به أنفسهم من الطاعات ويخافون يوم كان شره منتشراً فاشيا وهو يوم القيامة ويطعمون الطعام على ويسينه ويسينه ويطعمون الطعام مع كونهم في حال يحبونه لحاجتهم إليه واشتهائهم له يطعمونه المحتاجين من الفقراء واليتامى والأسارى إنما يطعمه الجرير ويسرون في أنفسهم أنهم لا يطعمونهم إلا لوجه الله فهم لا يريدون منهم ثوابا ولا ثناء على إطعامهم إياهم إنا نخاف من ربنا يوما تكلح فيه وجوه الأشقياء لشدته وفضاعته فوقاهم الله بفضله شر ذلك اليوم العظيم وأعطاهم بهاء ونورا في وجوههم إكراما لهم وسرورا في قلوبهم وأثابهم الله بسبب صبرهم على الطاعات وصبرهم على أقدار الله وصبرهم عن المعاصي جنة يتنعمون فيها وحريرا يلبسونه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 قبيبة منهم ظلالها وسخرت ثمارها لمن يتناولها فيتناولها بيسر وسهولة بحيث ينالها المتجع والقاعد والقائم ويدور عليهم الخدم بآنية الفضة وبكؤوسها الصافي لونها عند إرادتهم الشراب من من هي في صفاء لونها مثل الزجاج غير أنها من الفضة وهي مقدرة وفق ما يريدون لا تزيد عنه ولا تنقص ويسقى, فيها ويسقى هؤلاء المكرمون كأسا من خمر ممزوجة بالزنجبيل عين تسمى يشربون من عين في الجنة تسمى سلسبيلة إذا رأيتهم ويدور عليهم في الجنة ولدان باقون على شبابهم إذا رأيتهم ظننتهم لنظارة وجوههم وحسن ألوانهم وكثرتهم وتفرقهم لؤلؤا منثورة وإذا, وإذا رأيت ما هناك في الجنة رأيت نعيما لا يمكن وصفه ورأيت ملكا عظيما لا قد علت, أبدانهم قد علت ابدانهم الثياب الخضراء الفاخره وهي من الحرير الرقيق وغليظ الديباج ولبسوا فيها اسوره من فضه وسقاهم الله شرابا خاليا من اي منغص ان <تصفيق> هذا قالوا لهم تكريما لهم إن هذا النعيم الذي أعطي ثموه كان ثوابا لكم على أعمالكم الصالحة وكان عملكم مقبولا عند الله إننا نحن أنزلنا عليك القرآن حكم الله إننا نحن أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن مفرقا ولم ننزله عليك جملة واحدة فاصدر لحكم ربك ويأتبع من أمامات ويأتبو ربك ما فاصدر <تصفيق> لما يحكم لما يحكم به الله قدرا أو شرعا ولا تطع آثما فيما يدعو له من الإثم ولا كافرا فيما يدعو إليه من الكفر واذكر ربك بصلاة الفجر أول النهار وصلاة الظهر والعصر آخرة من فوائد الآيات الوفاء بالنذر وإطعام المحتاج والإخلاص في العمل والخوف من الله أسباب للنجاة من النار ولدخول الجنة إذا كان حال الغلمان الذين يخدمونهم في الجنة بهذا الجمال فكيف بأهل الجنة أنفسهم ومن واذكره بصلاتي الليل صلاة المغرب وصلاة العشاء وتهجد به بعدهما إنها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 إن هذه السورة موعظة وتذكير فمن شاء اتخاذ طريق توصله الى رضا ربه اتخذها فمن شاء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 يدخل من يشاء من عباده في رحمته فيوفقهم للإيمان والعمل الصالح وأعد للظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي عذابا موجعا في الآخرة وهو عذاب النار سورة المرسلات مكية من مقاصد السورة إثبات القيامة من خلال محاجة المكذبين بالأدلة وتتابعها بالوعيد والتهديد التفسير أقسم الله بالرياح المتتابعة مثل عرف الفرس فالعاسية وأقسم بالرياح الشديدة الهبوب والناشرة وأقسم بالرياح التي تنشهر المطر وأقسم بالملائكة التي تنزل بما يفرق بين الحق والباطل بما يفرق بين الحق والباطل وأقسم بالملائكة التي تنزل بالوحي تنزل بالوحي إعذارا من الله إلى الناس وإنذارا للناس من عذاب الله إن الذي توعدون به من البعث والحساب والجزاء لواقع لا محالة فإذا النجوم محي نورها وذهب ضوءها وإذا السماء شقت لتنزل الملائكة منها وإذا الجبال اقتلعت من مكانها ففتتت حتى تصير هباء وإذا الرسل, وإذا الرسل جمعت لوقت محدد بيوم عظيم اجلت للشهادة على اممها ليوم الفصل يوم الفصل بين العباد فيتبين المحق من المبطل من المبطل والسعيد من الشقي وما, وما اعلمك أيها الرسول ما يوم الفصل, ويوم الفصل ألاكن وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين الذين يكذبون بما جاءت به الرسل من عند الله ألم نهلك الأولين ألم نهلك الأمم السابقة لما كفرت بالله وكذبت رسلها ثم نتبعهم, ثم نتبعهم المكذبين من المتأخرين فنهلكهم كما أهلكناهم كذلك نضعوا بالمجرمين مثل الهلاك لتلك الأمم نهلك المجرمين المكذبين بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بوعيد الله بالعقاب للمجرمين من فوائد الآيات خطر التعلق بالدنيا ونسيان الآخرة مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله إهلاك الأمم المكذبة سنة إلهية ألم نخلقكم, ألم نخلقكم أيها الناس من ماء حقير قليل وهو النطفة فجعلنا ذلك الماء المهين في مكان محروز وهو رحم المرأة إلى, المعلومة إلى مدة معلومة هي مدة الحمل فقدرنا, فقدرنا صفة المولود وقدره ولونه وغير ذلك فنعم القادرون لذلك كله نحمه <تصفيق> هلاك وعذاب وغسران في ذلك اليوم للمكذبين بقدرة الله ألم نجعل الأرض ألم نجعل الأرض تضم الناس جميعا أحياءهم وأموات تضم أحياءهم باستكن عليها وعمارتها وأمواتهم بالدفن فيها وجعلنا فيها راسل وجعلنا فيها راسل شامخا خالف وأسقيها وجعلنا فيها جبالا ثوابتة تمنعها من الاضطراب عاليات وأسقيناكم أيها الناس ماء عذبا فمن خلق ذلك ليس عاجزا عن بعثكم عذاب هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بنعم الله عليهم ويقال للمكذبين بما جاءت به رسلهم سيروا أيها المكذبون إلى ما كنتم به تكذبون من العذاب <تصفيق> صيروا إلى ظل من دخان النار مفترق ثلاث فرق ليس فيه برد الظلال ولا يمنع لهيب النار وحرها أن ينفذ إليكم إن النار تقذف بشرارات كل شراره مثل القصر في عظمها كأن الشرارات التي تقذف, تقذف بها في سوادها وضخامتها جمال سود هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بعذاب الله هذا يوم لا تكلمون فيه بشيء ولا يؤذن لهم أن يعتذروا إلى ربهم من كفرهم وسيئاتهم فيعتذرون إليه هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بأخبار هذا اليوم هذا يوم الفصل بين الخلائق جمعناكم والأمم السابقة في صعيد واحد فإن كانت لكم حيلة تحتالون بها للنجاة من عذاب الله فاحتالوا عليه هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بيوم الفصل إن المتقين, إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في ظلال أشجار الجنة الوارفة وعيون الماء العذبة الجارية مما وفواكه مما يشتهون أكله بما كنتم ويقال لهم كل من الطيبات واشربوا شرابا هنيئا لا منغص فيه بما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال الصالحات إنا, كذلك مجزي إنا مثل هذا الجزاء الذي جزيناكم به نجز المحسنين لأعمالهم. ويلو ويلو هلاكن عذاب خسران في ذلك اليوم للمكذبين بما أعد الله للمتقين. كلوا وتمتعوا إنكم ويقال للمكذبين كل وتمتع بملذات الحياة الدنيا وقت قليلا في الدنيا إنكم بكفركم بالله وتكذيبكم رسوله مجرمون. يوم هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بجزائهم يوم الدين وإذا قيل لهؤلاء المكذبين صلوا لله لا يصلون له يوم هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين الذين يكذبون بما جاءت به الرسل من عند الله فبأي فإذا لم يؤمنوا بهذا القرآن المنزل من ربه فبأي حديث غيره يؤمنون من فوائد الآيات رعايه الله رعاية الله للإنسان في بطن أمه اتساع الأرض لمن عليها من الأحياء ولمن فيها من الأموات خطورة التكذيب بآيات الله والوعيد الشديد لمن فعل ذلك والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا وبرك الله فيكم بعد العصر إن شاء الله نقرأ الجزء المتبقي